كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى Waarom kent u dit? ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فأولى ثم اولى لك فأولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن طفة من من يمنى ثم أَكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْييَ الْمَوْتَى